ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون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 يب المُضَرَّ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلهم مع الله قل لي لما مَن يَهْدِكُم فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا يُنَزِّلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهَ هَٰذَا ۖ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ